تسعة، استمع إلى الآيتين الكريمتين، وأعدهما، ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم